إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 جعل الله لكم قيما ورزقهم فيها وكسوهم وقولوا وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغنك حف إن آنستم فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى والمساكين فارزقوهم, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو, ترى لو تركوا من خلفهم ضرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفين فإن كنت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 فَإِنْ كان له إخوة فلأمِّه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرُون أيهم أقرب أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله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 جنة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وما يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل هنا را، يدخل هنا را خالدا فيها، ولو عذاب مهين. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى حتى يتوافهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبين وعاشروه بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا َتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم وَأَخَذَ ان منكم ميثاق غليظ ولا تنكحوا ما نكح حبوكم من النساء الا ما قد سلف إنه كان فاحشته ومقته وساء سبيله حرمت عليكم أمماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وقَالَاتُكُم وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّانِ التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم حالا الذين من أصلابكم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ أَكْبَر